بوك 2 سيزدك سب سبعة وستون سبعة وستون و سسي بي دو ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين لا النظاره النظاره لي او لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته شيي ماتس او كول اين ترك نظارته يا ترى أين ترك نظارته يا ترى؟ الساعه الساعه لي اورلوجو ديفيكتيفيس ساعته تالفه الساعه عاطلة ل' اورلوجو بيندا سور لا الساعه معلقه على الحائط الساعه معلقه على الحائط لا جواز السفر. جواز السفر. لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. كي ترك جواز سفره يا أين ترك جواز سفره يا ترى؟ إلي. إليا. هم. هن. الخاص بهم. بهن. هم. هن الخاص بهم. بهن. لا لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. لا يستطيع الأطفال. أن يوجد والديهم. سديان لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هناك. بي. بي. أنتم. كم. الخاص بكم. أنتم. كم. الخاص بكم. كيا استس فيا فويادجو، سينيورو ميلر؟ كيف كانت رحله حضرتكم، سيد ميلر. كيف كانت رحله حضراتكم؟ سيد ميلر. كيا استاس فيا اتسينو، ميلر؟ اين زوجة حضرتكم، سيد ميلر. اين زوجة حضرتكم، سيد ميلر. في في. حضرتك الخاص بك. كا حضرتك الخاص بك. كيف فيا كيف كانت رحلة حضرتك، مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتك، مدام سميث؟ Che èstas via Edzo زوج حضرتك مدام سميث؟ اين زوج حضرتك مدام سميث؟